فَضَاءَ أَجَلًا وَأَجَلًا مَّسَمًّا عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ كَمَتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويعلم مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَإِذَا كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَنَا مَجْءُهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ألم يروا كم أهلكنا من قبرهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فَأَهْلَكْناَ بِدُنُ بِيمْ فَأَْلَْنَم بِذُنُوبِم وَأَن شَأننَا مِنْ فَعَدِيم فَرْرنًَا آخَرين وَلَ نَزَّلنَا عَلَيكَ كِتَابًَا فِي تَوْطاسِم فَرمَسُ بِأَذملََ قَالَ الذيينَكَفَو لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَا مَلَكَ الَّذِي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَرَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا في الأرض ثم ومنظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السنيع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض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 انكم لا تشهدون ان مع الله الالهه اخرى قلنا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب وما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآسين شُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إلا أن شركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وجعلنا على قلوبهم أكنة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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء معهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 في الارض ولا الطائر وما من داب بنتين في الارض ولا طائر يطير بجناحا الا امم امثالكم مَن فَرَّطَنا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ شيء الا هو يضل هو من يشاء يجعل على صراط مستقيم قل ارعيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غير الله تدعون ان كنتم صادقين بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ وَتَنْسَوْنَ مَا وَلَقدَدَ أَسَلنَا إِلَ أُمَ مِ مِن قَبَلِكَ فَأَخَذْناهُ بِالْبَسَِ وَالضَرَّّ إِلَ عََّهُم يتَضَرَّعون فَلَناَا إِدجَأَهُمْ بَأْسُناَا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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عَنْتِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُوا إِلاَّ مَا يوحى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 تنكون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه مَا عَلَيْكَ مِنْ حسَابٍِ مِن شَيْءِ وَماَا بِنْ حِسَابك وَماَا مِنْ حسَابِكَ عَلَيم مِنْ, من شَيْئ فَتَطُردَهُمْ فَتَطُردَهُم فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِين وكذلك فتننا بعض ببعض ليقولوا لينقولوا اهؤلاء منا الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 انه من عمل منكم سوء ان بجاهله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم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 وما تسقط من ورقه الا يعلم ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حَفَظًا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرق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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم, وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّيُؤْخَذُ مِنها أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَبَسَوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ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 Häi لَهُ ta ilal hooda, tina. Kull inna hooda, lahi hoa, hoa, lahi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 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في طلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض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 فَلَمَّا رأى القمر بازضا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي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 قَدْ هَدَى وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تتذكرون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 وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجُدَّتٍ بَيْنَهُمْ وَوَالِدَيْنِ وَأَقْرَبِينَ بِهِمْ وَأَصْحَابِ الْمَسَاجِدِ وَإِخْوَانٍ بِالْإِيمَانِ وَمَن تَزَوَّجَ خَمْسًا مِنْكُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُمْ وَلَوْ أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُتِينَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ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 تَجْعَلُونَهُ قُرْطَسًا تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ سُمًّا فَذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَال سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَ الذَّانِي مُنْفِقُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليومَنت جِزَونَ عَذاابَهون بِمكُ تُم تَقُونَ على اللهِ غَيرَ الحََّّ بمكُتُم تَنقُونَ على الله غَيرَ الحَقِّ وَكُتُم عَن آيت تَْتَكبِرُون وَلَنقَد ج تَمُونَ فُرَادَا وَلَمَّا جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ تَرَوْا وَتَرَكْتُمُ ما جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعْتُ بَيْنَكُمْ وَاضِلًّا عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهَ فَانِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُفْكُونَ فَارِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا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 وَمِنَ النَّخلِمِن طَلعهَا قِوانانٌ دَانَ وَجََّنتِ مِن أَعْنَابِ وَزَّتُونَ وَرغُم م نَ مُشْْتَبِهَا وَزَّيتُونَ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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَسُبّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبّوا اللَّهَ عَدْوًا فَيَسُبّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثَُّ إِلَ رَبِّهِم مَّ رْجِعَهُم فَيونَبِّعُهُمْ بِمَا كانَانوا يَعمَلُون وَأَقَسَمُ بِلَّهِ جَهْدَأَيمَالِهِم لَإِن جَأَتْهُمْ آيَ لَإِن جَأَتْهُمْ آيَةُ, آية ليؤمنن بِهَا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 أَو لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَتَسْغَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ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 كَمَن مثله فِي الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل وَمَا يَمكُرونَ إَِّ بِأَ فُسِهِم وَمَا يَشعون وَإذاَا جَ أَهُمْ آتُم قانون النُؤ مِنَ حَ نُبْتَ مِسلَم أُوتِ يرسُن اللهَّ ال اللهَّ أَغْلَحيَيثُ يَجَعًاُ لِسَعََة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 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 تُومُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَارَتْ مِنْ مَّا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَنِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَنِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يشاء كما مَن يَشَاءُ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 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَنكِحُوا مَيْتًا فَإِنَّهُمْ فِيهُ مُشْرِكُونَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 ثَمَرَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا آكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِكِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْعِجْلَيْنِ اثْنَيْنِ قُل اَن الذُكَرَيْنِ حَرَامٌ مِّنَ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتغى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي غُفِرَ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ضرع روما او الحوايا او الحوايا او ما اختلط بعض ذلك جزيناه ببغيهم وان ما صادقون فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْبُ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ المجرمين سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ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 فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مَالَ اليديم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقفط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَإِنْ عَهْدَ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّانَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بنقراء ربهم يخبرون وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكُوا فِتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَمْ أن تَقُولُونَ إِنَّمَا هَٰذَا انزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِندَ رَبِّكَ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 يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ لَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّ مَا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شيء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 هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَورررفَعَدعَضَكُم فَوقَعْضٍ دَرجاتِ لبِل وَكُمْ في متكُم إن رَبَّكَ سريع الْ الععَقابِ وَإِنهُ دَغَفُور الله